وَلَّذِينَ يُؤْشِكُونَ أَوَالَاهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مفقان جرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤث من لدنه أجرا عظيما إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصروا الرسول لو تستوا بهم الأرض ولا يكتمون الله يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تكونوا ايذابا الا عابري سبيل شديد حتى تؤتسلوا أو جاء أحد منكم من وائت أو نامت من فاء ألم تجدوا ما فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الظنالة ويريدون أن تظلم السبيل